بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لا رب السماوات والأرض وَما بينما وربّ المشارق إن زي السم أُّيا بزينة الكواكب إن زًا السم الدّْيا بزينة الكواكب وَحفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد. وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد لا سونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون. ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا, دحورا دحورا دحورا دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب ساقب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 وَحفظَم مِ كلّ شيءَيطان مِد وَحِفظَم مِ كل شيءَيطانٍ مارِد ل سَّونَ إلىى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لواحد رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السم أُّيا بزينة الكواكب إن زيًا السم الدّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد حفظ م كل شيءطان مارد. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ وَيُقْذَفُونَ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 فأتاه شها ساق فأتاه شها ساق سأتاه شها ساق فأتاه شها ساق فأتاه شها ساق فأتاه شها ساق ساقب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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما ورب المشارق إن زي السم أّيا بزينة الكواكب إن زيًا السم الدّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد حفظ م كل شيءطان مارد. وَحِفظَم مِ كلّ شيءَيطان مارد وَحِفظَم مِ كلُِ شيءَيطان مارِد ل السَّونَ إلىى الملِ الألى وَُقذفون وَُقَفون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 فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب ساقب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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السم أّيا بزينة الكواكب إن زي السم الدّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد حفظًا م كل شيءطان مارد وَحِفظَم مِ كلّ شيءَيطان مارد وَحِفظَم مِ كلِ شيءَيطانٍ مارِد ل السَّونَ إلىى الملِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 فالتيات ذكر ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب ان زينا السماء الدنيا الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد وَحفظًا مِ كل شيءطانٍ مارِد ل سونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون.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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السم أّيا بزينة الكواكِب إن زي السمأَ الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد وَحفظَم مِ كل شيءَطان مارد وَحِفظَم مِ كل شيءَيطان مارِد ل السونَ إلىى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون وَُقذَفونَ مِ كلُ جبٍ دُحور دُحور دُحور دحور دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه الا من خطف الخطفه شهاب ثاقب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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السمأَّيا بزينة الكواكِب إن زي السم الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظَم مِ كلّ شيءَطان مارد وَحِفظَم مِ كل شيءَيطان مارِد ل سَّونَ إلى الملاءِ الألىى وَُقذفون وَُقذفون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 فأتاه شها ساق سأتاه شها ساق سأتاه شها ساق سأتاه شها ساق فأتاه شها ساق سأتاه شها ساق فأتاهها ساق فأتاه ساقب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 وَحفظم م كل شيءَيطان مارِد وَحِفظَم مِ كل شيءَيطان مارِد ل سَّونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقَفون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 ربّ السماواتِ والأرض وَما بينهُما ربّ المشارق إن ز السم أُّْيا بزينة الكواكِب إن زًا السم الدُّْيا بزينةكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد. وَحفظَم مِ كل شيءَطان مارِد وَحِفظَم مِ كل شيءَيطان مارِد ل سَّونَ إلى المَلاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السمأَّيا بزينة الكواكب إن زي السم الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد حفظ م كل شيءطان مارد. وَحِفظَم مِ كل شيءَطان مارِد وَحِفظَم مِ كلِ شيءَيطان مارِد ل سَّونَ إلى المَراءِأَلى وَُقذفون وَُقذفون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 فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاتْبَعَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كل شيطان مارد وَحفظ مِ كل شيءطان مارِد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد وَحفظم مِ كل شيءيطان مارِد ل سونَ إلى الملاءِ الألى وَقذفون.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 فالتيات ذكر ان الهكم لوحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب ان زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وَحفظم مِ كل شيءيطان مارِد وَحفظَم مِ كل شيءيطانٍ مارِد وَحفظَم مِن كل شيءَيطانٍ مارِد ل سَّونَ إلىى المَلاءِ الألىى وَُقذَفون وَُقذَفُون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 رب السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السمأَّيا بزينة الكواكِب إن ز السمأَ الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد وَحِفظم مِ كل شيءيطان مارِد وَحِفظم مِ كل شيءَيطان مارِد لا السَّونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد لا سَّونَ إلى المراءِ الألى وَُقذفون.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 فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتدعاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتاه شهااب ساقب ساقب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتيات ذكرا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 وَحفظم مِ كلِ شيءطان مارِد وَحفظَم مِ كل شيءيطانٍ مارِد وَحفظَم مِن كل شيءَيطان مارِد ل سَّونَ إلىى الملاءِ الألىى وَُقذَفون وَقذَفُون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 رب السماواتِ والأرض وَما بينهُما وَربّ المشارق إن ز السمأَُّنْيا بزينةكواكِب إن زًا السم الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد. وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارِد وَحفظم مِ كل شيءَطانٍ مارِد لا سمونَ إلى المراءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 وَحفظًا مِ كل شيءطان مارد وَحفظم م كل شيءطانٍ مارد وَحفظم مِ كل شيءطانٍ مارد لا سَّونَ إلى الملاءِ الألى وَقذفون.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 فأتاه شها ساقب سأتاه شها ساق سأتاه شها ساقب فأتاه شها ساقب فأتاه شها ساق فأتاه شها ساقب سأتاه شها ساقب ساقب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 رب السماواتِ والأرض وَما بينهُما ورببّ المشارق إن زًا السمأَّيا بزينة الكواكِب إن ز السم أُّيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظ م كل شيءطان مارد وَحفظم مِ كل شيءطان مارِد وَحِفظم مِ كل شيءَيطانٍ مارِد ل سمونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 وَحفظَم مِ كل شيءيطانٍ مارِد وَحفظم مِ كل شيءَطانٍ مارِد ل السمونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 ر السماوات والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السم أّيا بزينة الكواكِب إن زًا السم الدُّْيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارد وَحفظًا م كل شيءطان مارد وَحفظم مِ كل شيءطان مارِد وَحِفظم مِ كل شيءَطانٍ مارِد ل سمونَ إلى الملاءِ الألى وَُقذفون وَُقذفون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 رب السماواتِ والأرض وَما بينهُما وربّ المشارق إن زيًا السمأَّيا بزينة الكواكِب إن زييا السمأَُّيا بزينة الكواكب حفظ م كل شيءطان مارِد وَحفظ م كل شيءطان مارد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 وَحفظًا مِ كل شيءطان مارِد وَحفظًا م كل شيءطانٍ مارِد وَحفظًا مِ كل شيءطان مارد لا سَّونَ إلى الملاءِ الألى وَقذفون.